أحبك واستحي منك ولا ادري ويش اسويه بك اخاف اصارحك تزعل اخاف اسكت وتعذبني احبك واستحي منك ولا ادري ويش اسويه بك اخاف اصارحك تزعل واخاف اسكت وتعذبني احبك واحترم طبعك وتعجبني يا عذاريب احبك يا روحي ولو احبك عذربني احبك وانت ما تدري احبك صدق ودريبك. قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني أحبك والدليل اني أحبك شف مضاريبك شف احوالي وشف حالي نحيله وش مذوبني أحبك وانت ما تدري أحبك صدق ودريبك قليل اللي خلقها الله مثلك يا مصوبني أحبك والدليل اني أحبك شف مضاريبك شف حالي وشف حالي نحيله وش مذوبني أحبك كانت رغبي انا من اسمين في وجنب عنك يا الغالي اذا بتقول جنبني احبك واستمع شورك وتفكيرك وترتيبك احبك وردتيي عطفك وصمتا فيك يا جدي ابني احبك واستحي منك ولا ادري وش اسوي بك اخاف اصالحك تزعل بخاف اسكت عندك بوه عبد عبر البلاك بيري عبر البن كود 23 70 70 7 عبد الله